عد المدرسة الوطنية أحمد عبد الفتاح للشبه الطبي ثمرة لسياسة شاملة تنتهجها الدولة ليس فقط في المجال الصحي ولكن أيضا في الميدان الإداري والتعليمي والسياسي المدرسة تتوخى مثل قيرها أساسا تقريبا الخدمة من المواطن وفتح فرص تكوين والدراسة عموما بالداخل كتوجهين بدأ يشق طريقه نحو النجاح مثل ما بدأ يشكل ارتياحا واستحسانا من طرف الراقبين والمواطنين على حد سوى المدرسة احمد عبد الفتاح للشبه الطبي تأسست الثاني عشر اكتوبر اثنين وتسعين تسعومائة والف في عدة تخصصات واكبت أساسا الحاجة والمتطلبات تقريبا للصحة من المواطن والسد النقص الحاصل في